الاثنين منين في خلال الاسن الاسناب اثنين او ثلاثة او ثبث عن المعلق وعن الموسط اثنان فصاعدة ومنه قسم ثاني حذف النبي والصحابي معه ووقف متنه على من تبعه يبقى هنا حذف النبي والصحابي يبقى ده معنى من معاني المعضل اللي حيسمه الحديث الاثنان المقطع المقطوع طالما له اسم لما يدخل شيء نعم ما يدخل شيء إذا من ضمن الحديث الحديث المقطع اللي أنا أقول هذا حديث موقوف يعني وصل ليمين الصحابي ما رفعوش مع الشخال النبي صلى الحديث المقطع وصل إلى ولم يرفع هذا الحديث لو رفعه كان مرسلا. فيقول لك إن من ضمن هذا طبعا قول التابعي هذا مما نسميه بالحديث المعضل لكن الأكثر على المعنى الذي ذكرناه أنه سقوط اثنين فأكثر من الإسناد بشبط ما يكونش داخلا تحت مسمى غير يقول لنا مثاله ما راه الحاكم في معرفة علوم الحديث بسنده إلى القعنبي عن مالك أنه بلغه أن أباه هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق هذا مثال ومش شرط المثال يذكر أن يكون حقيه إن, أن الحديث هذا ضعيف أو كده لا لا الحديث ده نفسه مقول صحيح موجود بإسناج صحيح مصر لكن ده مثال بس الأولى في هذه الأشياء لو أن صاحب الكتاب جاب أحاديث فعلا معضلة ومنهج طرق تاني لكن هنا يعني يشكل على من يسمع يفتكر إن ده فعلا حديث ضعيف لا مش ضعيف ورواه مالك بلاغ وموجود الموطة فأولى أن نقول في الموطة من إنا أن نقول رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث بس احيانا المصنف يقول تحت إيده كتب مش طيب كتب تاني يدور فيها فيذكر هذا ولا قشاحة في المثال أن يذكر حديث موجود في موطأ مالك يقول باب الأمر بالرفق بالمملوك قال مالك بلغه أن أبا هريرة قال قرر الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق هذا في موطأ مالك ويقول وقال مالك بلغه عن عمر أنه كان يذهب إلى العوالي كل يوم مالك عن أبي هريرة هنا نقول من أصح الأسنين ويتمالك عن نافع عن, عن ابن عمر إب بين مالك وبين ابن عمر كم واحد واحد بينه وبين عمر واحد، فإذا كان هنا يروي مالك عن أبيه هريرة بلاغا هنا إما يكون واحدا الذي بينه بين مالك أو يكون أكثر من واحد الحديث ده هو صريح مسلم شوف كده صريح مسلم يقول وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمر بن الصرح قال أخبرنا ابن وحد ابن وحده ده من تنامزة مالك ها قال أخبرنا عمرو بن الحارس عمرو بن الحارس يبدأ فصلاقت مين؟ طبقة مالك أن بكير بن الأشد حدثه عن العجلان اتنينهم عن مين عن أبي هرية إيبه هنا اللي في طبقة مالك اللي بيروي هنا له عمر بن الحارس عمر بن يروي الحديث نفسه عن بكير بن الأشد عن العجلان مولى فاطمة عن أبي هرية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته المملوك العبد الذي تملكه له صعام وله إسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطلق ولا يكلف من العمل إلا ما يطلق هذا الحديث حديث صحيح رواه أحمد أيضا من حديث سفيان عن ابن عدلان عن بكير ابن عبد الله عن العدلان عن أبي هريرة عن بكير ابن عبد الله ببرضو هنا في اثنينهم في الحديث اللي فوق الإمام مالي بينه وبين أبي هريرة صاصين فيضاف غضر المثل بأنه حديث إيه معضل يعني سقط منه سن. هل الشرط يكون وراء أربعة؟ لا الشرط وراء أربعة ممكن يكون بيروي عن إنسان وبعدين عن من حدثه عن فلان يبقى هذه واحد ساقط عن فلان عن فلان عن من حدثه عن فلان واثنين في الإسناد سقطين يبه هذا الإسناد نسميه حديث معضل إذا كان المرسل ضعيف أولى المعضل يكون ضعيف إذا هنا المعضل من ضمن الأحاديث الضعيفة هل ممكن يجتمع مع صور معلق؟ المعضل مع معلق ضرف المعلق اللي هو المصنف يروي عن شيخه مفروض صاد شيخه واللي بعده أيضا صاد ستين من أول الإسلام لي بيسميه معلقا وسمي معضلا بس طبعا المعلق لهم صلاح لوحده. إيه بعد نقول هذا إيه معلق يسمى بالمعلق. يجتمع مع المعلق. في صورة سقوط اثنين من أول الإسناد. لكن إذا كان الاثنين من وسط الإسناد أسميه معلقا هذا معضل فقط. معضل. إذا حذف من مبدأ إسناد راو واحد فقط نسميه هذا معلق وليس معضل. فين في الكتب اللي ممكن تكون فيها يقول لنا من مصان المعضل؟ كتاب السنة لسعيد المنصور منصور ومؤلفات ابن أبي الدنيا يعني من ما إن فيها الكثير وإلا فكل كتب الحديث قد يوجد فيها الحديث الماضي فضل لنا المنقطع إن وسن بالمنقطع الذي سقط قبل الصحابي به راون فقط وقيل ما لم يتصل وقال بأنه الأقرب لا تعريفه من الانقطاع الانقطاع ضد الاتصال ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان الانقطاع هنا الحديث المنقطع كل اللي احنا ذكرناه من مرسل ولا من معلق ولا من معضل سيكون من ضمن إيه المنقطع من ضمن المنقطع لكن هو يقول لك طالما دينا حاجات اسمها خلي المرسل مرفوع التابعين خلي المعلق اللي المصنف سأت ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم سواء إنه شيخه أو شيخه فما فوقه سمي المعضل اللي في خلال الإسناد سأت اثنين سأورى بعض أو إنه مفصلين عن بعض يبقى بقي لنا غير ذلك هو الإيه المنقطع إذا الحديث المنقطع من سقط شيخ الشيخ المصنف يروي عن شيخ شيخ مولود وبعد واحد صائتي يبقى كل هذا منقطع او دام متصل اللي بعده وبعد واحد صائتي بهذا هذا ايضا منقطع لكن ابعد عن يكون اثنين وراء بعض او اثنين في الاسناد ساقطين لان لدي اسم ثاني وهو المعظم ابعد عنني ان عن يكون الصحابي اللي ساقط اندح سنيه المرسل المرسل طيب يبقى هنا بيقول لنا المنقطع عند المتاخرين من اهل الحديث هو ما لم يتصل إسنانه مما لا يشمله اسم المرسل أو المعلق أو المعضل أو المعضل يقول لنا مثاله ما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يوسيا عن حزيفة مرفوع إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين فقوي أمين عبد الرزاق عن الثوري عبد الرزاق عن الثوري يقول لنا هنا أنه في صوت هنا الثوري ما بيرويش عن أبي إسحاكم بشارة ده الثوري يلوي عن شريك عن أبي إسحا إذا في واحد صائد هنا في هذا الإسنان فسمي هذا المنقطع إذا أقول الثوري سمعهم شريك وشريك سمعه من أبي إسحاق فهذا الإسناد يسمى بالإسناد المقطع حكم الإسناد المقطع إنه حديث ضعيف حديثه من قسم الضعيف وهذه الأقسام في الحديث المرضوذة اللي من ناحية السقط في الإسناد ذكرنا المعلق وذكرنا المرسل وذكرنا المعضل وذكرنا غير هؤلاء يكون المنقطع طيب كفايا علينا كده قم الصلاح